بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج أمة وسطة نواصل فيه الحوار مع فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير ونحن نتحدث عن معالم الأمة الوسط شيخنا الكريم أهلا وسهلا بكم نواصل يا معك هذه الحلقات سعدين جدا بهذا النقاش وبهذا الإثراء الذي يعني مرت علينا الآن مجموعة من الحلقات نأمل أن تواصل إن شاء الله بهذه الروح بهذا الإثراء. لقد تناولنا في الحلقة الماضية شيء مما يمكن أن نتحدث فيه عن قضي إشكالية السلف الصالح. هناك البعض من يعني يتشبث بهذا الاسم وبهذا المعنى ثم يتشبث أيضا في المقابل بجزئيات وبقضايا فرعية هامشية قد لا يبنى عليها عمل. ماذا يمكن أن نقول من رسالة في هذا الصدد ونحن في خطاب معالم الوسطية أولا من خصائص التأسي بالسلف الصالح أنهم كانوا يركزون على ما ينبني عليه عمل وليس على ما ينبني عليه جدل الإمام مالي قال كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما نهين عنه شرعة. إسلام يؤثر الجانب العملي لذلك عمر رضي الله عنه لما رجل سمع رجل يمتحن الناس بعد آيات الصفات علىه بالدرة ضربه بالصوت ولما جاء رجل يسأل عن قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم قال عن مثل هذا فاسألوا لأن هذا مما ينبني عليه عمل ففي بعض الناس قد يسير القضايا الخلافية بحثا عن الجدل والمنازعة والمشاققة بينه وبين الآخرين لكن دائما نحن نركز الشيء الذي يترتب عليه أثر عملي ولذلك كانوا يحذرون من الأرأيتيين الأرأيتيين الذين كانوا يفترضون وقوع الأشياء قبل وقوعها أرأيت لو أن حدث كذا وكذا وكذا وكذا فيقول له ابن عمر دع رأيت في اليمن دع رأيت في كذا هل وقع الشيء أم لم يقع لا تسأله حتى يقع لذلك ابن عباس كان يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثناء. وقال ما كانوا يكثرون السؤال ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة كلهن في القرآن مسألة يسألونك عن المحيط قل هذا فاعتزون يسألونك عن الخمر يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن, عن الأهلة هذه الأو... فكانوا يتحرك لكن يعجبهم الرجل الذي يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة ينتفع بها ف... فيفيدون كانوا يركزون على إثار الجانب العملي بعض الناس فتنوا بإثارة القضايا الخلافية والتي أولا لا يستطيع الإنسان أن يحسم فيها الرأي لأن الخلاف من قديم يعني ألواح في جلسة الاستراحة نهي الصحب عن النزول في الركبة ياخي يا تنزل بيديك أو بركبتيك في الصلاة لا يضر كل الأمرين وارد والخلاف فيه أمره متسع ويعني ماذا يغني ترجح رأي على رأي يعني الأمر فيه سعة والخلاف في كثير من المسائل ليس بين حق وباطل بين صواب وأصوب فالسلف كانوا يركزون على ما ينبني عليه عمل <تصفيق> اثنين السلف الصالح ركزوا على مجابهة تحديات عصرهم ومشكلات زمانهم وبعض الناس لا يعيش قضايا العصر ولكنه يستصحب استدعاء معارك التاريخ <تصفيق> تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الله لن يسألنا عما حدث في تلك العصور الغابرة التي نحن لم نكن جزءا منها وإنما يسألنا عن هذا الزمان عن, عن مشكلاته عن مشكلات الفقر البطالة عن قضايا العدل الاجتماعي عن قضايا, التخ... قضايا التخلف عن قضايا الاستبداد السياسي عن, عن, عن الجهل عن هذه الأمية الدينية الثقافية الحضارية عن, عن البيئة عن عالم الاستلاب والتبعية والتغريب عن كيف ارتهنت الأمة عن قضايا المقدسات قضايانا التي ينبغي أن نقدم لها حلولا بالدواء النافع والعلاج الشافي من هدي الإسلام ونوره وإشراقه وضيائه ولكن بعض الناس عاشوا في التاريخ هؤلاء الماضويين يعتبرون أن استدعاء معارك التاريخ هو التعبير ولذلك حتى في المناهج للأسف في الجامعات تلك قضايا خلافية تجاوزها الزمان يمكن أن نقرأ التاريخ لاستنطاق العبرة و لاستجلاء العظات حينما ندرس ما ندرس ما يسمى بالفرق والمذاهب لكن لا, لا ينبغي أن نقف عندها وأن نجعلها سبيل فهذه مسألة من المسائل التي كان السلف الصالح يحرصون عليها ويركزون التركيز على ما ينبني عليه عمل مجابهة تحديات العصر ترتيب الأسبقيات وهذا للأسف فقه اختل عند كثير من المسلمين يعني بعض الشباب اللي يريد أن يتأسى بالسلف الصالح جعلوا الجزئيات كليات وجعلوا الفروع أصول وجعلوا المختلف عليه متفق فيه وجعلوا الظنيات قطعيات فعملوا اختلال اختلال في ترتيب الأولويات لا الدين قائم على على أسبقيات الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى من الطريق الحياء شعبة من الإيمان في أعلى وفي أدنى أقدم الأعلى على الأدنى الفرائض ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وبعدين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه النافلة لا تؤدى قبل أن تؤدى الفريضة ثم بعد ذلك المنهيات في محرمات وفي مكروهات والمحرم ما حرم لذاته ومحرم لغيره الخلوة بالأجنبية محرمات وسائل والزنا محرمات مقاصد محرمات المقاصد أخطر من محرمات الوسائل الذنوب فيها كبائر وصغائر الذين يتنبون كبائر الإثم والفواحش إذن يعني هذا يدلنا على أن نرتب الأولويات وزي ما يقول شيخنا القرضاوي كل شيء في الشريعة له تسعيرة محددة فلا نقدم ما حقه التأخير ولا نؤخر ما حقه التقديم لا نهون العظيم ولا نعظم الهين فبعض الناس يعني يشتغل بالمعارك الفرعية الجزئية وتكون القضايا الكبرى في الأمة ضائعة السلف الصالح ما كان من منهجهم هذا كانوا يركزون دائما على كليات القضايا القضايا الكبرى ويسع بعضهم بعضا الفرور أيضا من خصائص السلف الصالح الذين يجب أن نتأسأ بهم التراحم بعض الناس يعني إذا, إذا خالفوا خاصموا وإذا خاصموا فجروا ولذلك تجد أحيانا بعض الكتب فيها غلظة على المخالف في الرأي وعلى تبديعه وتفسيقه وتضليله ويكاد يخرجونه من الملة في رأي فقه يحتمل هذا وذاك يغيب مفهوم إحسان الظن بالمخالف التماس العذر له وقد قال بعض السلف خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بالناس فمن من سمات السلف الصالح أن, أن بعضهم كان يحسن الظن ببعض ومن سماتهم أنهم كانوا ينزلون بعضهم المنازل اللائقة بهم، <تصفيق> والإمام أحمد على جلالت قدره قالوا كان جالسا متكئا من علة فذكر عنده أحد العباد الصالحين واسمه إبراهيم ابن طهمان قال فعتد لأحمد من جلسته وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي <تصفيق> هذه <تصفيق> السلف الصالح كان من خصائصهم أن يقرنوا العلم بالعمل ولذلك كان عندهم الرقائق بعض الناس اليوم حولوا الاتباع إلى معنى جاف كان عندهم الرقائق العناية بأعمال القلوب العناية بفقه الباطن العناية بتزكية النفس وبعض الناس اليوم أصبح عندهم التأسي بالسلف الصالح هو التأسي بالهدي الظاهر وغفلوا عن أن هذا الهدي الظاهر لا بد أن ينعكس على الهدي الباطن وأن الهدي الباطن ينبغي أن تظهر ثمرته على الهدي الظاهر الذي يمكن أن نطق عليه تلازم الظاهر والباطن وثيابك فطهر نفسك من الذنوب فطهر فهي طهارة الظاهر وطهارة الباطن فبعضهم يعنى بالهدي الظاهر ولكنه يغفل الهدي الباطن كما قال ابن الجوزي تجد أحدهم يقصر ثوبه وفي قلبه كبر فرعون يعني المعنى المقصود أن يتجرد الإنسان عن داء الخيلاء والكبر ويتحق يتخلق بخلق التواضع الكبرياء رداء والعظمة إزاري من نازعني فيهما قصمت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر واحتمال الاختلاف أنهم لا يضيق تضيق صدورهم بالاختلاف يعني فهذا معنى من المعاني الذي كان يا علي فنحن حينما يعني نطلب التأسي بالسلف الصالح نقصد هذا وأيضا نقطة أخيرة وجوهرية ليس معنى التأسي بالسلف الصالح أن كل قضية معاصرة نريد أن نبحث لها عن اجتهاد نقدمه لعصرنا وأمتنا أن, أن هذا الاجتهاد لا بد أن يكون له أصل قال به بعض السلف الصالح قد لا تكون هذه القضية عرضت عليهم في زمانهم فنحن نجتهد اجتهادا انتقائيا ننتقي من بين أقوالهم أرجح الأقوال وأقربها لتحقيق المصلحة وقد ننشئ اجتهادا على ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ما يتسع لي ويستجيب لتطلعات الزمن والعصر فليس بالضرورة أن تكون كل مسألة نجيب عنها لعصرنا أن يقول قد قال بها أحد السلف الصالح فهذه هي معاقد لما ينبغي أن نتأسى به في السلف الصالح ليس تأسيا شكليا أو مظهريا أو حرفيا وإنما يتسع له في إطاق هذا المنهج وكلياته في جزئية دكتور لفتت نظري هي قضية الاستعلاء وكبر فرعون هناك حالة من حالات النجسية التي يمكن أن يعيشها اليوم بعض الدعاة عندما يتعاطى بمثل هذه المفاهيم أو عندما يشعر بحالة من حالات الاستعلاء والفوقية بسبب هذا التدين أو هذا الالتزام. أمل إن شاء الله في القادم من حلقاتنا أو أعلى في الجزء القادم أن نتوقف قليلا عندها نبقى مع فاصل الآن ثم نواصل <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام ونحن نواصل الحديث حول إشكالية الاتباع والإبداع وقد تطرقنا في جزئية منها إلى موقف السلف الصالح في مسألة التعاطي مع ما الجيل الأول من من جيل أمتنا ومن صحابتنا وقد كان لي طرح الدكتور الشيء المثري الذي أفادنا وأضاف لنا الكثير تحدثنا دكتور في الجزء الأول وقلنا في نهايتها عن قضية النرجسية وحالة الاستعلاء التي يمكن أن يعيشها المتدين حبذا لو جليت لنا هذا المفهوم نعم يعني في قضية أيضا التأسي بالسلف الصالح أن نعيش هذه الأخلاق الربانية السلف الصالح كما قلت مزج العلم بالعمل وعاشوا حالة من الربانية وبعض الناس اليوم كما قلت جعلوا التأسي في المعنى الظاهري فافتقدوا هذه الحياة اللي فيها الحقائق والرقائق والدقائق واللطائف التي تعبر عنها حياة الربانية اللي كان بعض الصالحين يقولون نحن في نعمل لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف إنه تمر بالقلب الأوقات يرقص فيها طربة ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب الإمام أحمد أثنى على معروف الكرخي بالعلم وبالمكان وبالفضل فنسبه أحدهم إلى قلة العلم قال ويحك وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف كان ما هو رأس العلم وهو خشية الله تعالى بشر الحافي جنازته لساعات حتى تمت مواراة في التراب من شدة تزاح من الناس وتدافعهم عليه لأن كان الرجل يمثل حالة من ال. الأعمال القلبية التي تجسد هذه الربانية التي كانت من خصائص السلف الصالح ولذلك قال يحيى بن معين إمام المحدثين هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة لما رأى من هذه الهالة الإمام مالك كان أحدهم يصف مجلسه ويقول يدع الجواب فلا يراجع هيبةً والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان <تصفيق> لما دخل أعرابي مدينة البصرة قال من سيدكم قال سيدنا الحسن البصري قال كيف سادكم قالوا استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه وديني إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أي يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك وجوه أرباب التجل يرى في صفها الله العظيم هذه الحياة القلبية التي كان يعيشها سلفنا الصالح وهذا معنى مهم جدا أن نبرزه اليوم وبالتالي يتحقق لنا التلازم بين الظاهر وبين الباطن كان ابن تيمية يحكي عنه تلميذه ابن القيم أنه في السجن كان يسمعه يقول في سجوده اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكان يجلس يذكر ربه حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لو لم أفعلها سقطت قواي هذا البناء الروحي الذي يرى في من تذكركم بالله رؤيته رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم فقلت أذاك مسك أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم ألفت أكابرًا وزدت علما كذا من عشر العلماء يكرم كان بعضهم يقول إن أحدنا لا يلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أيامًا ولذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول بعض الناس كانوا يقول إن رأيت يعني الإشتغال بالفقه والعلم وعلم الحديث وحده لا يكاد يكفي لصلاح القلب إن إلا أن يمزج بالرقائق ومعرفة هذه السلف الصالح لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها فافهم هذا وامزج طلب العلم والفقه بالرقائق والنظر في سير السلف الصالح ليكون سببا لرقة قلبك فإن رقة القلوب تحتاج إلى هذه الفيوضات لذلك لما نقرأ في حكم ابن عطاء الله السكندري نجد أن هذا العلم كتبه هذا الرجل بلسان الحال وليس بلسان المقال يقول مثلا ربما قدر لك الطاعة ولم يفتح لك باب القبول وربما قدر المعصية فكانت سببا للوصول ربما معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا اللي أشرت إليها قضية مفهوم الاستعلاء ولا تمن تستكثر فلأنفسهم يمهدون يتكلم عن قيمة العمر وأن العمر أن الزمن هو وعاء للأحداث فضيلته بما يقع فيه من أعمال صالحة وليس بعداد السنين رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده يعني عاش الإنسان فترة من الزمن طويل ولكن عطاؤه قليل ورب عمر قصرت آماده واتصلت أمداده قليل في الزمن ذلك الآن لما تجد إمام زي النووي مات في بداية الأربعينات الإمام أبو حامد الغزالي مات في مطلع, مطلع الأربعينات من عمري حسن البن في الأربعينيات من عمري كم خلف هؤلاء من الآثار في حياة الأمة من منا لا يعرف الأذكار للنووي من منا لا يعرف الأربعين النووية من منا لا يعرف رياض الصالحين هذه الكتب التي انتشرت الإحياء إحياء علوم الدين يعني الـ الـ الـ هؤلاء خلفوا أثر ليس فقط بعداد السنين ولكن بما كان في أوعية هذا الزمن من عمل صالح ولذلك السلف الصالح قدموا لنا نموذج لهذا الإحياء الرباني والعناية بأعمال القلوب أعمال الخشية والمراقبة كما قال حاتم الأصم أتوضأ فأسبغ الوضوء ثم آتي موضع الصلاة بسكينة ووقار فأكبر تكبيرا بتوقير وأقرأ قراءة بترتيل وأركع رقوعا بخشوع وأسجد سجودا بتذلل وأتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة بين حاجبي وملك الموت فوق رأسي وعين الله ناظرة إلي وذنوبي محيطة بي ثم أتبعها الإخلاص ما استطعت وأسلم وأنا لا أدري أقبل صلاتي أم ترد علي نحن نحتاج إلى هذه اللطائف حتى نزكي بها القلوب ونصفي بها الأرواح ليكون فعلا تحقيق الاتباع مع السلف الصالح هو قائم على هذه المنهجية الكبرى السلف الصالح أيضا راع اختلاف الزمن وتغير الفتوى فيه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن خالفاء أبا حنيفة في ثلث المذهب وقالا لو رأى إمامنا ما رأينا لغير رأيه فاستوعبوا التغيرات التي طرأت في حال الزمن فغيروا الفتوى تبعا لاختلاف ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الحال واعتبار المآل فالسلف كانوا ديناميكية حرة حية متحركة استوعبوا عصرهم استوعبوا زمانهم اتفقوا على الوصول اختلفوا في الفروع وجعلوا هذا اللون من الاختلاف في الفروع رحمة وسعة وثروة وتيسير محمد القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا في كل شيء لأنهم لو اتفقوا في كل شيء لكان الأمر عسرا ومشقا ولكن اختلفوا فكان اختلافهم رحمة وبنفس هذا الأمر يقول عمر بن عبد العزيز جعلوا هذا الاختلاف ولذلك في بعض التفسير التفاسير ولذلك خلقهم أي للرحمة والاختلاف خلقهم فهذا النوع من الاختلاف في الفروع إذا رعيت آدابه ومتطلباته رحمة إذن حينما نتأسى على السلف الصالح لا نحمل الناس على رأي واحد لا نحملهم على مذهب واحد لا ندعي امتلاك الحقيقة المطلقة لا نتصور أن جماعة ما هي الفرق الناجية كما يقول بعضهم أو أنهم هو الطائف الظاهرة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم أهل الحديث يعني على اعتقاد أهل السنة ولكن هذا الحديث يشمل كل أنواع المؤمنين ما بين عالم وعابد وآمر بمعروف وناهن عن منكر ومصلح ومجتهد وحاكم بالعدل وقائم بالإصلاح إصلاح ذات البين بين المسلمين تلب كل طوائف المسلمين من أهل القبلة فيهم السابق بالخيرات فيهم المقتصد فيهم الظالم لنفسه هؤلاء كلهم يدخلون في هذه الدائرة فلا ينبغي أن نضيق الخناق نضيق هذه المفاهيم التي تعامل معها السلف الصالح بالرحابة وبسعة الصدر ونحن قمنا على تضييقها فجعلنا المفهوم للسلف الصالح انتماء مذهب وليس انتماء منهج الأصل أنه منهج بكلياته يسع تعدد المدارس وتنوعها باعتبار أن هذا النوع من الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وتشاحن واختلاف تنوع يؤدي إلى الإثراء وليس يؤدي إلى التضييق أحسنتم كل الشكر والتقدير لكم هذا الكلام الشيق الجميل جدا ولكن أثارني جدا موضوع الحاجة حاجة الأمة اليوم إلى مشروع روحي واكب يعني هذه المنهجية العلمية الجميلة كل الشكر والتقدير إلى شيخنا الفاضل دكتور عصام البشير على عمل أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة طبتم وطاب ممشاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته